ذَيْنَا مُوسًا كِتَابًا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا, ألا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَهُ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا إِلَى بَنِي فيلكتاب لا تفسدن في لفظ مرتين ولا تحلن علوا كبيرا فإذا جاء واعده لهم ما بثنا عليكم بثنا عليكم عبادا لنا بأس شديد فجاسوا خلال الديان وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم, وأمددناكم بأموال وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء مجوهكم ليسوءوا يدخلوا المسجد كما دخلوه, كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علم تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرى ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بلا خيرات أعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا لينا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان سَانُ أَجْوَلَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَينِ فمحونا, فَمَحَوُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه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 وَمَا ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِلُ وَازِلَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتى نَبَاثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نهلك قَرْيَةَ نَمَرْنَا أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول, فحق عليها القول فدمرناها وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيئا صيا ما كان يريد الآجلة عدلنا له فيها ما نشاء عذبنا له فيها ما نشاء أولئمن نريد جعلنا له جهنم يصلاها يصلاها مدموما مدفرا ومن راد آخرة وسعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف قضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها الاخر فتقعد, فتقعد مذموما مخذولا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل وقل ربي ارحمهما كما ربياني ربي ربي صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إذا تكونوا صالحين فإنه كان لوالدين رفوع. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن ولا تبدر تبذيرا إن كانوا إخوان الشياطين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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا إن العهد كان مسئولا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 أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تدع المع الله إلى هنا فتلقى في جهنم مملو ممدثوا أَفَأَصْبَحَكُ رَبُّكُمْ بِالْفَنِينَ وَتَخَذَلَنَا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 تقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا سبحانه وتعالى أما يقولون علوا يسبح له السماوات السبع والأرض فيهم وَإِنْ من شيء إِلَّا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَّهُ كان حليما غفورا وَإِذَا قرأت الْقُرْآنَ اجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أئنة من يفقه هو في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به وَإِذْ يستمعون إليك وَإِذْ هم نجوى إذ يَقُولُ الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لنرثون إننا مبعوثون خلقا جديدا الله